يا ايها الانسان ما غرك بما رmmك الكنيم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء رككم كن لا بل تكذبون بالدين وان على كُلُّ حَافِظِينَ كِرَامٍ كَاتِمِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْ وما إدراك ما يوم الدين ثم ما إدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ اللي